بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينفر بذََّ فيِي الخُطَمَ وَماَا أَدِركَمَ الخطَمَ نَارُ اللَّه الموقَدَ التي تَقطالع على الأفِْدَ إِهَا عَلَيهِم مُْصَدَ فيِي عمَذ مُ